يا saw shimsi, I ادفع لها الخطوة وتكفي مواطي وهيم في درب العناء من خطايا لتعرف وشه الهوى في معاني كيف الرحيل اللي نوابه عنايا كيف الرحيل اللي نوابه عنايا و إن اللي جاب شمعة سنا الليل تضوي لولا الضوء تصبح عيوني عمايا و إن اللي جاب شمعة سنا الليل تضوي لولا الضوء تصبح عيوني عما كله الشمس تنهي للي عصى شمسي وطول شقايا يا سيدي تعبت عيوني وأنا مجي رجوة السرابل يا حداني ضمايا رجوة السرابل يا حداني ضمايا لا تهسمع ونتخفوق ينادي يشكي عليه من الضلوع الحنايا لا تهسمع وحي ونصيح واضي واكبر براهين المحبة بكايا واكبر براهين المحبة بكايا وأعظم دليل إني أحبه واغلي حتى وهو غايب أشوفه وعظم دليل اني احبه واغلي حتى وهو غايب اشوفه معايا الله الشمس تنهي ليلي يا شمسي وطول شكايا يا سيدي يا عيوني يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا خطايا still here,